أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام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 والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذرح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون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 أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, فتيمموا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليتم نِعْمَتَهِ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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم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 وَلَسَوْفَ حَظًّا مِّمَّا تَذْكُرُونَ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 من اجل ذلك فتهنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كثيرا مِنْهُمْ ثُمَّ ذلك في مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويسعون فِي الْأَرْضِ فسادا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 يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أَيُّهَا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ ولم تُؤْمِنْ ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين, سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه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 انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء ولا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون النفس والعين بالعين والألف بالألف والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فغوى كفرت له ومن لم يحترم لما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا, مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبوعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون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 فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما اللَّهُ الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أَن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إِلَيْكَ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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسنات ياتي الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إن دَاوَ وليكم الله ورسوله والذين آمَنُوا الذين يقيمون الصَّلَاةَ ويؤتون الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ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 أولئك شر مكالا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتا لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُقَدُو نارا للحرب الْحَرْبِ الله اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا عنهم عَنْهُمْ لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إليك من ربك وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأخلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتلاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْسَخْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عليهم اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي خالدون خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَا تَخَذُوهُمْ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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْنَّعْمِ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 والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعر لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيله ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ إثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إذا اذا من الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذ كففت بَنِي إسْرَائِيلَ عنك إذْجَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتُ إلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قَالُوا قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا هل يستطيع ربك ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم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 فَمَن يكفر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا من العالمين أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى قلت مَرْيَمَ اتخذوني قُلْتَ لِلْنَاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اللَّهِ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 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم